هذه الكارثة يحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تماري اخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخذفه لا تماري أخاك ذر المراء فإنه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته والنبي يبشر هؤلاء التاركين للمراء من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة ومن ترك المراءة وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة وكان صلى الله عليه وسلم يقول فيما روت أم سلمة إن اول ما عاهد إذا الى ربي ونهاني عنه بعد عبادات الأوثان وشرب الخمر ملاحات الرجال والله سبحانه وتعالى دليل يعني إذا رضي الله عن قوم رزقهم العمل ومنعهم الجدل وإذا غضب الله على قوم منعهم العمل ورزقهم الجدل الانسان سبحانه الله العظيم عندما يستمع الى حكمة القمام لابنه وهو يقول له من ضمن هذه الحكم والمراعب الطيبة يا ابني لا تجادل العلماء فين يعني كان الصالحون يقولون اذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجرا برأيه فقد تمت خسارته والعذو الله رب العالمين وكان ابن ابي ليلى رحمه الله يقول لا أماري صاحبي فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه يعني أنا لا أماري إنسان صديق ولا أجدله لأن إما أن أكذبه فيما يقول وإما أن أغضبه وهذا ليس من حق الصحبة وكان عمر يحذر رضي الله عنه يقول لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث لا تتعلمه لتماري به ولا لتباهي به ولا لترأي به ولا تتركه حياء من طلبه ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهل منه المراء والجدال يكون اما في اللفظ اما في المعنى اما في قصد المتكلم ولكن يعني المراء اذا كان الكلام الذي يتكلم الانسان امامك به ليس في الدين يعني لا يخص امور في الدين يعني كلام خطأ ولكن لا يخص امور في الدين اسكت يعني لا داعي والناس تحب الجدال والمجادله يعني ان يقصد الانسان افحام الغير وان يعجزه وان ينقصه وينقص من قدره ويقلل من قدره بان يقضح في كلامه وينسبه الى انه جاهل وانه قاصر الفكر وانه محدود المعرفة يعني ما تجادل قوم الا وخرجوا من هذا الجدال وصدوره قد اغرت تجاه بعضهم البعض إذا جادل رجل زوجته جادل تبرأة زوجته جادل جار جار جادل اخ اخ يعني الجدال لا يأتي ابدا بخير المراء والجدال لا يأتي يعني بخير ابدا الاسف الشريف الذي يلعف على المراء والجدال هو ان الانسان يظهر, أن يظهر نفسه امام الاخرين انه يفقه اكثر منه وانه يعلم افضل منه يريد ان ينقص من قدر صاحبه ومن قدر اخيه المماري له او المجالد له يريد ان يظهر امام الناس انه عالم الاخر جاهل أنه صاحب فضل والاخر وهذه فيها تزكية للنفس ونحن منهيون عن ان يذكر الإنسان نفسه للأسف الشديد ان فيها ايضا لما اماري انسان واجالله اريد ان اتعالى عليه والعلوم والكبريات هذه من صفات التي اختص بها رب العباد عز وجل للكبرياء ازالي والعظمة ردائي فمن نازعني فيهما القيته في نار ثم لا ابالي واما ان تنقص الاخرين فهذه من طبيعة سبعية التي في الانسان وهو ان تريد ان تبزق من امامك تريد ان تشوه صورته تريد ان تؤذيه ولذلك المواغد دائما على مسألة المراء والجدال تجد للأسف الشديد انسانا متكبرا لا يقبل نصيحة لكن كل مسألة في الإسلام وكل آفة سواء من آفات اللسان أو آفات القلوب أو الذنوب كبيرة وصغيرة لا علاج علاج المرأ والجدال أن يحاول الإنسان أن يبعد نشر عن الكبر لأن الكبر والغرور والعجب هو الذي يجعل الإنسان يمالي ويجادل لأنه لا هو الرأي الآخرين ذلك أن يقلل المنشان الآخر فانتهت المرأ المحقب بنا الله له بيتا في أعلى الجنة لماذا؟ لأن الجدال والمراء محبب للنفس البشريه البشرية محبب النفس البشرية ان تنتقص من قبل المسارين ان تقلل من شأن الاخر ان تظلني انا في مستوى معين وتظل الاخر انه مني فهذا يدخل الانسان الكبر والعجب والرياء وحب الظهور انه صاحب فضل ثم بعد ذلك يظهر عندي اذا لم انجح في المراء او الجدال ولم اقحم الاخر او الطرف الاخر او من اجادل او من اماري بفكرتي او برأيي او بما أقول عند اذا هذا الغضب يستدعيني للأسف قد يثمر نقول دائما ان من ثمرت المعصية المعصية بعدها ومن ثمرت السيئة السيئة بعدها فنحن عندما للأسف الشديد نماري أحدا ولا نستطيع ان نغلبه عند اذا يأتي الشيطان يشجعنا على ان نغتابه ونذكره بالسوء لاننا قد خسرنا جولة المراه او الجدال معه فنعاقب هذه بان ننقص من قدره وان نصغر منه وان نظهر الخلل الذي فيه فارتكبنا مصيبه الغيبه بعدما ارتكبنا كارثه المراه والجدال يعني سبحان الله يمسك الإنسان يربح كلامه أخيه تحت المجلسكوب يقول له لقد أخطأت في كذا وقلت كذا وأنت تنطق اللغة العربية بطريقة سيئة أو بطريقة ليست على الوجه الصحيح ورأيك هذا رأيي سبحان الله باطل يعني سبحان الله العظيم ولا نفرق مجال حتى أن يعرض الآخر وجهة نظره ويعني لاحى عمر أبا بكر مرة يعني عدد ددال بين أبي بكر وعمر فغضب او يعني احزن عمر ابا بكر. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر والتزمه اي احتضنه هكذا بجرارك. وقال هلا هل تركت بي صاحبي؟ فقل عمر فما لا حيث ابا بكر بعدها الى امان. يعني ما اجاد له. حتى في امر ما بعض العرب وابوا رفضوا دفع الزكاه الزكاة. فانبرأ ابو بكر لقتاله وقال والله لو منعوني عقالا او عناقا في رواية كانوا يؤدون الرسول الله لقتلتم عليه او ينقص الدين الحي عندئذ محمد الله العظيم عمر يقول له يا خليفة رسول الله سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فان قالوها فقد عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها قال وان من حق لا اله الا الله هي ان يؤدي الزكاة ثم قال العمر عجيب امرك يا ابن الخطاب اجبار في الجاهلية وخوار في الاسلام جئتك لمصورتي فجئتني بخذلانك فما لاح عمر ابا بكر حتى ان عربيا يقول دخلت المدينة بعد حروب الردة وبعد الحمد لما ستبى الامر للمسلمين مرة اخرى رأيت رجلا طويلا يقبل رأس رجل قصير فقلت من المقبل ومن المقبل قال هذا عمر رضي الله عنه يقبل رأس أبي بكر في مسألة حروب الردة إذن لما انتصر أبي بكر في النهاية ما جاد العمر ما مار عمر وقال <تصفيق> هذا كان رأيه لك مكمل الأفضل كذا وكذا. هذا الكبر حقيقة الأمر المراء والجدال لا يأتي إلا من الكبر وأول ما عصى رب العباد سبحانه وتعالى في هذه الأرض كان عن طريق الكبر لأن إبليس لما أبى أن يسجد لأبينا كان عبارة عن الكبر فالكبر هو يعني إذا كانت الخمر ام الكبائر فالكبر ابوها الكبر أبو الكبائر. لان الكبائر سبحان الله تأتي تحت عنوان ان الانسان يتكبر على الامر يتكبر على قبول الموعظة يتكبر على قبول النصيحة انظر الى ابنائنا في البيوت اذا قال الابو لابنه شرق غرب اذا قال الرجل لابنه او لابنته او الام لابنتها يمنتل سارت يسرة لماذا حتى ان اراد ان يقنع الابو ابنه جاد الوراء ومعرى واخذ بالكلام وقال ان ابي رجل مولود منذ ستين سنة وليفهم مقتلات العصر وليفهم تغير الزمن هذا المراء وهذا الجداد هو الذي اوردنا ووالد التهلكة لكن الكارثة الاكبر ان نمال ونجادل والعاذ بالله في اوامر الله عز وجل ويجب ان يؤخذ الامر في اوامر الله سبحانه وتعالى ونقول سمعنا واطعنا ولا نكون كبني اسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا ان ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول الناس نسقي فكان ابن مسعود في عرض الطريق فجلس في عرض الطريق حتى خارج النبي بعد ان امهى كلامهم صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رجل ابن مسعود جالسا في عرض الطريق قال يا ابن مسعود من الذي يجلسك هكذا قال يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فجلست خشية ان اتقدم خطوة فاكون مخالفا لامرك يا رسول الله فانظر اخ الاسلام هؤلاء الصحابة ما جادلوا ما تماروا فيما بينهم وانما كان الواحد منهم يسمع ويطيع وينفذ وكانوا كثيرة اعمالهم قليلة اقوالهم لكننا نصدنا في زمن كثيرة اقوالنا قليلة اعمالنا للاسف الشديد نتكلم كثيرا ونعمل قليلا كان الصحابة يعلمنا كثيرا ونتكلمنا قليلا نحن للاسف الشديد نماري ونجادل وهذه افه خطيرة يجب ان نراعي الله سبحانه وتعالى في ان الانسان المرائي انسان اعتردت عن هذا المراء والجتال اغضاب الاخوة من بعضهم واغضاب الزوج من زوجته اغضاب الزوجة من زوجها حتى قال العربي لزوجته ولا تنكريني مقرقي الدف مرة لكن تعلمين كيف المغيب يعني لا تعلمين ما في النفس الانسانية من اشياء قد تخرج ساعة الاغضاب وساعة الممراء وساعة المجادلة فلا داعي للجتال ولا داعي للمراء ولذلك ان الانسان كما اؤكد ان الانسان يجب ان يتعود الا يجادل والا يماري وبالتالي يكون هذا بناء على انه يتخلى عن الكبر الذي عنده ليقبل راي الاخرين وليقبل حكم الاخرين اللهم ابعد عنا هذه الصفه المذمومه يا رب العالمين ولا تجعلنا من المباغي ولا تجعلنا من